يويو روحي رجعت روحي انا ما زال ظالمني Like my انا من قلبي بقول شكرا يا بس علي كتير وانت خدعني من لك شكرا يا يعني بس كتير وانت خادعني I sent you بكرة هتعرف بكرة هندم الماضي بس خساره هيقرا كل كله على الفاضي بكرة هتعرف الماضي بس خساره هيقرا كل كله انت فين ما تكيش من قول لي يا ريت دي بيعيش مين غيرك وانا راضي كانت روح جديد وخني رجعت روح واخسرني كانت روح جديد وخني واخسرني خسرني انا ما زلت اللي ظلمني يا وقت اللي بك مظلوم شانو يا شنو استحملت يو نو سيباديت كل اسمي ما تصورك غادروا فيا